على منتديات ملكّ فاضي ما الذي يبطيك في ذا أكلت زوج لذيذا الأزوبيات نار حينا عدّوها شذودا ما الذي يبطيك في ذا أكلت زوج لذيذا الأزوبيات نار حينا عدّوها شذودا من يقولون تعذب قد تزوجت الهمومة وسكنت البؤس كوكب خير عقر كان ثومة ورأى الحق كتالب وهزاري صاربوما فسقى الأزواج عذب وسقى مثل الزمومة فتذير في كثيرا فكل الزوج الذي دا العزوبيات نارا عدوها ما حين عادواها شرولا من الذي يبقي كفيرا أكل الزوج الذي رأى عزوبية نام حين عادواها شرولا إن همي ليس مرأ فامي ألف عانس كيف يرج الحروب رأ وهو ماكتوم المنافين يا من تدرت درو توها ما كل جراء عوضي عند المدارين يبطئ كثيرا اكل الزوج الذين نزوبيات ما الذي يبطئ كثيرا اكل الزوج الذين نزوبيات نار حينها التوهج من بسني رزق ابنى ربما قبلي يزوج وأنا أجراع وهنا وبآلامي مضران لم أجد الناس يا رونا لم أجد خيلا تسرد جرس الإنذار رنى وأنا لم ألقى مخران زوج الذينا العزوبيات نار التوهج دولا ما الذي وبقيك فيذا اكل زوج الذينا